rock oh, oh. Hola فَمَن أَوْلَىٰ مِنَّا مَنِ, من اسْتَغْفَرَ اللَّهَ الْعَظِيمَ وَإِذَا تَغَمَّضْتُمْ ضُمُّوا مَا يَعْبُدُونَ إلا الله فأو إلى الكثب ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم <تصفيق> وتار الشمس إذا طلعت تزاور عن كذبهم ذات اليمين وإن ضربت تخرطهم مال. وترى الشمساً إذا طلعت تزاوراً كذفهم رضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات Thank <laughs> وظهر الشمس إذا طلعت تلذ وروح كل تَشْيْمَانَ وَإِذَا ضَرَبَتْ تَنْخُرُ بَغُمْذَاتِ شِيمَانِ وَغُمْ فِي بَجُوتِ مِ Oh it don't be لن تجد له وليا <تخلص> أسيبكم أي قابون وظلم رفوت ذات اليمين وذات والوطل مغم باث يفوي في لا به من <تصفح> اشتركوا <تصفيق> بينهم. What's تثني يومه فقام اقدم Let وَأَنْتَ زَعَتَ لَرِيبَ بِنَا وَأَنْتَ هم أعلم بالله. قال الذين غلبوا على. سيخولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجل سَتَا تَا <تصفيق> <تصفيق> May Allah be with وَاذَا تَقُولُ إِنَّ لِشَيْءٍ إِن